قتلوك يا حمز الخطيب يا ويحهم ويح الطبيب لم يقتلوا طفلا واحدا فبقتلك عما لهيب يا طيرا يعلون السماء غذوت رمزا يا حبيب يا سادة الإجران عذرا أبدعتم جرما عجيب لم نرى في الأرض مثلها لست تار ولا حرب الصنيب لو كان فيكم عاقلا لو كان فيكم عاقلا من تحر من العار المعيب أطفل أرعب جدكم فتمزقوه أمر غريب حمزة اهدأ لا تخف حمزة اهدأ لا تخذ سمعك الرحمن وهو المجيب يا أم حمزة أبشرين والله دوما هو الرقيب اليوم حمزة آمنة قربه الله وهو القريب من المضطر إذا دعاه وإذا تؤذ فهو المجيب غدا سترين حمزة ضاحكا تبشرا في يوم عصيب ويبعث جرحه نازفا وريحه مسك وطيب ولسبعين منكم شافعا وسجفر ذوث لكم نصيب وللضغاة الخائنين خزي وأهوال تجعل الولدان شيب وعلى كل ساكتين عارا وثهام بلا خطأ تصيب وعلى كل ساكتين عارا وثهام بلا خطأ تصيب لن تسلموا أهل العمالة لن تسلموا أهل العمالة فنواركم آذن بالمغيب فصنعوا ما شئتم يا حسالة كلنا حمز الخطيب كلنا حمز الخطيب